هل يشتحوها؟ أبدا صلى الله على محمد وآل الخليدين الطاهرين. يقول والأحوط الاختصار على السادات ما دام لم يكبه من نصف الأخار نحل كلامه هنا أنه بالنسبة إلى سهم الإمام عليه السلام إذا وجدنا أن سهم السادة لا يكفي للسادة فندفع لهم من سهم الإمام إذا كان نصف الذي لهم لا يكفي لهم فندفع لهم من سهم الإمام المقروض أن سهم الإمام في عدة موارد، فيقول يقتصر على السادة، يعني إذا تزاحم غير السادة مع السادة في سهم الإمام، في سهم السادة كل واحد تزاحنهم في سهم الإمام إذا تزاحم السادة مع غيرهم فيقدم السادة أحط صاحب السادة صاحب العرو يقده، سيدنا قدس الرغ كلامه متين، وهو أنه لا موجود الاختصار على السادة ماذا هذا؟ سهم الإمام يصرف في ما يحرز فيه رضا الإمام. أيه كذا ذي؟ صرف على السادة الفقراء بلا إشكال محرز درضا الإمام. صرف على العوام الفقراء بلا إشكال محرز درضا الإمام. فحين لا بد من جريان قواعد التزاحم الأهم والله. إذا افترضنا أن هناك ملاكا أهم في غير الهاشمي على الهاشمي ككونه مثلا علما من أعلى مديني ركنا من أرقى المستنيين في صقله وإذا افترضنا التساوي من سائر المرجحات بين الهاشمي وغيره كون الها كون مهاشمين مرجح يع يع يعفر في هذه الصورة في فر تساوي المرجحات بينه وبين غيره قدام مطلقا شنو الدرسيني هذا؟ طبرة عارف فارسي كان نعم هو واما النصف الاخر يعني الذي للساده بالخصوص فيجوز للمالك دفعه اليهم يعني الى السادة بنفسه لكن الاحوط فيه ايضا الدفع الى المجتهد أو بإذن المشتهد ليش هو جاب التعديل بنفس الصاحب لأنه أعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها يعني أنه يفترض الصغرى كبرويا مو مطلقا القبيل صاحب العروه يقول لا يجب في في سهم السادة استئذان المشتهد أو مراجعته كبراويا ما نقول لكن الصغرى بما أن المجتهد يعله في زمانه مثلا أعرف بالموارد وأعرف بملاحظة المرجحات لذلك يراجع من هذه الجهات على أي حابب سيدنا قدس سره يقول عندنا مقامات مقام فرز سهم السادة عن سهم الإمام ومقام تسليم سهم السادة إليه مقامين أيضا. صاحب العروش أغفر المقام تسليم سهم السادة إلى السادة فرع الفرز أن تفرز نصف السادة نصف الإمام. وهذا الفرز تحتاج إلى أولا مال عندك مختلط بين مالكين الإمام والسادة فشائر الأموال المختلطه إذا عندك أنت أمانة مشتركة بين شخصين، ما تقدر تتصرف بهذه الأمانة لا فرزا ولا تعيلًا إلا بمراجعة الملكية. قبل تسليم سهم السادة إلى السادة يحتاج هذا المسلم إلى فرز سهم السادة عن غيره كيف يفرزه؟ إن لا هو لا يعالفارس. تحذير. فحين إذن هنا أقواله. يقول من ناحية الفاز قد نقول بأنه له ولاية الفرز والتعيين بوجهين الوجه الأول ما ورد في باب الزكاة من أن المزكي يجوز له أن يفرز بعض سهام الزكاة عن بعضها ويجوز له أن يفرز حقه من الزكاة معللا بأنه أعظم الشريكين والعلة إنما جاز له فرض الزكاء لأنه أعظم الشريكين لأنه يملك تسعة أعشار والفقير يملك أعشر لأنه أعظم الشريكين يجوز له الفرس وهاذه العلة موجودة في باب الخمس. فهو أعظم الشريكين لأنه يملك أربعة أخماس فيجوز له فرض الخمس للباب بمقتضى عموم التعليل الموجود في باب الزكاة نستفيد في المقام أن له ولاية الفارس هم يفرس سهم الإمام هم يفرسهم سهم واضح ثانيا لو تنازلنا عن ذلك عن هذا الوجه نقول إن قلنا بأن نتعلق الخمس بالمال من قبيل تعلق الشركة في المالية أو من قبيل تعلق الكل في المعين بناء على هذين المبنيين يجوز أن يفرز سهم الإمام من سهم السادة ويسلمه إلى الفقراء السادة. لأنه على هذا المبنى أن تعلق الخمس بنحو الكلي في المعين يعني يجوز أن يتصرف ما سوى مقدار الكلي أو بناء على أنه الشركة في المالية يعني يجوز أن يتصرف ما سوى مقدار الذي يتحقق به الخمس صار واضح؟ أما لو قلنا بأن تعلق الخمس بالمال على نحو الشركة الحقيقية والكسر الكلي مشاع الذي هو يقول به فحينا إذن بما أن المالك عنوان كلي هو عنوان السادس فلا يمكن إلا بمراجعة ولي هذا العنوان وولي هذا العنوان هو الحاكم الشرعي فلا بد أن يدفع الحمس الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي يفرز يقول هذا حق إمام حق السادس يقول الحق السادس من يقدر ما عنده لا يقول بناء على هذا النسق الأخير بناء على أن متعلق الخمس بالمال تعلق الشركه والكسر المشاع لا ولاية له على الفارز فحينئذ لا بد من تسليم الخمس الحكم الشرعي ويقوم بفرزه بعد فرزه ويسلمه إلى القرار السابق واضح؟ طبعا ما ذكره قدس سر محل تأمر أولا ما ورد في الزكاة من أنه يجوز له فرض الزكاه عن باقي المال لانه اعظم الشريكين هذا شيء انتج عندنا انتج عندنا انه في باب الخمس يجوز فرض الخمس عن باقي المال لانه اعظم الشريكين ما ينتج فرض سهم الايمان عن سهم الساده نحو هذا الدليل غايه ما يثبت جواز فرض الخمس بتمامه على بقيه المال لانه اعظم شريكين اما الى فرز الخمس بقي الخمس فرز سهم الامام عن سهم الساده من هذا الخمس ما اله ولا لانه مشريك اصلا حتى يعلل بانه اعظم الشريكين بين الخمس وباقي المال هو اعظم الشريكين يفرز الخمس عن باقي المال بين نف في نفس سهم في نفس الخمس فرز سهم الامام عن سهم الساده في نفس الخمس هو مو شريك حتى يجوز له من باب أعظم الشريكين اشتباه هذا كما يذكر في باب الزكاة لا يجري في المقام العلة لا تجري في المقام صروا دخل عمين كما أن استدلاله قدس سره الثاني غير الثاني وهو أنه إن قلنا أن الشرك من باب الكل في المعين أو قلنا بأن الشرك من باب الشرك في المالية يجوز له الفرص مضى منه قدس سره أن الشركة في المالية تشترك في الاأثر مع الشركة في العين اثرهما واحده وعدم جواج التصرف سواء قلنا بالشرك في العين يعني كل جزء جزء مشترك بينه وبين الإمام او قلنا بالشرك في المالية كل مالية دي كل جزء جزء مشترك بينه وبين الإمام كما لا يجوز له التصرف بناء على الشركة بناء لا يجوز له التصرف بناء على الشركة في المالية وهذا مضى منه وكيف يقول في المقام كذا؟ راحوا ومع التنازل فهذا أمر المشترك مع الساده لا حاجة في مثله إلى مراجعة الشريك ومطالبته بالقسم بناء على أن الشركة من خبير الشركة في المالية أو الفلي في المال. الفلي في المعين صحيح لكن بناء على الشركة المالية هذا يناقض ما ذكره في صفحات صفحه 287 ثانيا بان الشركه في الماليه ايضا مانعه عن التصرف لعدم كون الماليه المزبورة كليه وانما هي ساريه في جميع اجزاء العين فكل جزء من الاجزاء مشترك بين المالك والمستحيل. واضح هذا يتنافى مع مع 329 واضح؟ هو الآن مثلا الفقير فرز هذا سهم الإمام هذا سهم السادة وأخذ سهم السادة يجوز له إعطاؤه إلى السيد الفقير بلا استجازة من الحاكم الشرعي يستجيز إنسان أجنبي عن الحاكم هذا إنسان أجنبي الفقير استجازته في سهم الإمام لأنه نائب المالك بالحق أما في سهم السادة استجازته عليه شيء ما. لا هو مالك ولا هو نائب المالك بأي ملاكن استجازته في سهم السادة إلا على القول بالولاية العامة وأن ولاية كل إمسان على ملكه فرع ولاية الفقيه على ملكه وبناء على ولاية العامة أما بناء على عدم القول بالولاية العامة حين الそれでは هذا الفقيه اجنبي عن سهم الساده اصلا استجازته لا معنى لها بل لا يبعد حتى بالنسبه للامام عليه السلام انه لا حاجه لاستجازه لا الامام عليه السلام فانه نظير اي سائر الاموال تفترض انا زيد امنني الف ريال وانا اريد اسلم اريد ان ريال لزيد اريد ان اريد ان هذا ان هذا ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان اريد ان على ان عليهم السلام أو من بعد لا أنكم تقولون الإجازة حاصلة مثلا أنهم أجازوا التصرف الأمان وإلا بناء على القول بولاء الدين العامة فو لا بد من الاستجابة بعد وبالجملة كما ذكره صاحب العروة قدس سر من أنه الأحواف بل استئذان الحاكم الشرعي في سهم السادة إذا كان من شغل الاحتياط والقول بالولايه العامة كما ذهب إليه السيد الخرميني رحمه الله واحتاط في هذه المسألة والغريب من بعض الفقهاء المعاصرين المتصدين أنه يرى أن التصرف في حق الإمام يحتاج إلى إذن حق الإمام نفسه يحتاج التصرف فيه الى ابن الثاني في <تصفيق> العكس النزاع في ان اوخذ حق الامام مثلا يستأذن فيه حاكم شعي بناء على بعض سهم السهم السابه هل يستجاز فيه الحاكم الشعي او لا يقول لا اصلا حق الامام محسن يحتاج فيه الى ابن التصرف فيه سامي الامام يحتاج الى ابن الثاني المستقى غريب كله. فعلى أي حال نقول بأن ما ذكره صاحب العروة من أنه الأحوط الاستئذان من المجتهد مثلا من أي باب بيدر لأنه أعرف بمواقعه وهذا تنقيح الصغر بيد المكلف هذا المكلف أنه أعرف بمواقعه من المجتهد والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها شنو المرجحات يعني المرجحات شما؟ العلم والإيمان هذه المرجحات يعلمها كل شخص مرجحات هو أعرف بالمرجحات التي ينبغي ملاحظة هو المشتهد وظيفته تحرير الكبرى وتطبيق الكبرى على صغرها بيد المكلف هو المشتهد يكتب في رسالتي المرجحات بنظريه مثلاً الهاشمية مثلا العلم والإيمان مثلا كونه موسوياً كونه كذا كونه عجميين المسألة الثامنين لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره يجوز الزرغون نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق في البلد بل قد يجب إذا هو مستحق قد يجب النقل إلى غيره كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك يقول سيدنا قدس سره نفس الكلام نئك مقامين أول يفرز ثانيا الخبر تكلم إلى ولاية الإفراز لو ما إليه أولا يفرز الحق ثم ينقله الكلام عن الناقل فرع الكلام عن الإفراز هل له ولاية إفراز الحاق أو ليس لا؟ فنقول لم يرد دليل في باب الخمس على الولاية وعدمها، لكن نطقت به الروايات في باب الزكاة، أنه في باب الزكاة له حق الإفراز والناخذ، وتعديتها من باب الزكاة إلى باب الخمس يحتاج إلى دليل. وحينئذ ان قلنا بان تعلق الخمس بالمال من قبيل الكلي في المعين او يجوز له الافراز لانه اساسا يجوز له التصرف وان قلنا بان تعلق الخمس بالمال من قبيل الشركه في العين او الشركه في الماليه لا ياخذ المال كله وديه للفقير الفقير يعزل الخمس اذا عزل الخمس افرز ينقله عبد من تسليمه للفقير أو يقول هو وليا من بقينا من خلال الفقير في الفارز ويدفقها ويعطوا باية عامة جميع المؤمنين لكم مثلا ولاية الأفضل والكلام الآن في الناقل الكلام في صورتين صورة عدم وجود مستحق في البلد صورة وجود المستحق في صورة عدم وجود المستحق أم نتكلم في مقامين في الحكم التكليفي وجواز النقل وعدم جوازه في الحكم الوضع أنه لو تلف المال أثناء النقل يضمن أو لا يضمن الكلام فعلا في الحكم التكليفي يقول سيدنا أن مع عدم المستحق في البلد قطعا يجوز النقل بلا إشكال المقتضي موجود والمعنى مقصود اما المقتضي موجود فهو اطلاقات الادله واهر الادله جواز تسليم المال الى المستحق فاذا كان المستحق في بلد اخر فظاهر الادله جواز النقل الى ذلك البلد الاخر وتسليمه الى مانع هم ماكم من ذلك هل يجب كما إذا لزم من بقائه في هذا البلد حبس الحق الشرعي وتعطيله أو تلفه وضياعه مثلاً يكون واجبا هذا من ناحية الحكم الوضعي من ناحية حكم التكليف الحكم الوضعي لا ينبغي التأمّل في عدم الضمان لو نقل أثناه النقل تلف لا يضمن لماذا لا يضمن؟ لأنه محسن في هذا النقل محسن جاء يسلم مال إلى مالكي فهو محسن وما على المحسنين من سبيل فلا ضمان عليه مضافا إلى التعليل الوارد في باب الزكاة في صحيح محمد بن مسلم وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها مكان ثاني فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يديه التعليل لأنها قد خرجت من يديه هذا مشترك بين باب الخمس وبين باب الزكاة فنتمسك بعموم عموم التعليل إن قلت بأن هذا التعليل خاص لباب الزكاة قال بدليل وكذلك الوصي عمامها هذا إدريع أن النص مخاص بالزكاة العام وكذلك الوصي افترض لا تنمي الوجه الأول وهو ما على المحسرين من سبيل ولا تم الوجه الثاني وهو أنها خرجت من يديه لاقل يد يد امانه اليست يد عدوانيه ولا من غير بامين شنو رحله بالبنزين هذه يا فكرت يا وهذا كله ما عدم وجود المستحق أما مع وجوده في البلاد هل المستحق موجود؟ هل يجوز النقل إلى بلد آخر؟ أو لا؟ يقول ايضا الكلام في الحكم التكليفي ثم الكلام في الحكم التكليفي أما الكلام في الحكم التكليفي يقول يجوز أيواناً وإن كان هنا مستحق يجوز النقل إلى بلد آخر, آخر. إذ لا مانع من ذلك إلا توهم الفورية أنه يجب دفع الخمس فوراً فالنقل نافل فورياً فلا يجوز، ولا كنها ممنوعة صغرًا وكبرًا، أما أنها نوعة كبرة فواضح فورية غير واجبة دفع الخمس لا يجوز التهاون أما لا يجب الفوري، شويف القضاء قضاء الصلاة لا يجب التهاون بدعنا أنه يؤخرها إلى حد يعد عرفاً متهاونان. أما أنه لا يجب فوراً صار رابح متى ما عزل الخمس متى ما عزل الخمس طبعاً قبل عزله بريه بلابه من مشترك ما يقدر تصرف فيه متى ما عزل الخمس بولاية أو وكالة بعد عزل الخمس شكراً أنه لا يجب التسليم فوراً وما أنه لا يعد متهاونين واضح فهذه من ناحية الكبرى من ناحية الصغرى أنه هل النقل هذا النقل لا ينافي الفورية لو سلمنا هذا يكون نقل طريقة البنك تحويل هذا ما ينافي الفورية نقل مو دائما ينافي الفورية وبالجملة إذا كان له في التأخير بالنقل غرض عقلائي ومرجح شرعي أو عرفي كما إذا قصد إيصاله إلى ذي رحيم وهو في بلد آخر فلا دليل على المنع عن شهرين في هذه العبارة وإلا لما جاز النقل من محلة إلى أخرى في بلد واحد إذا يقولوا ما يجوز النقل من بلد إلى آخر هم ما يجوز النقل من محلة إلى آخرى في بلد واحد هذا نقضى عليكم وأنتم لا تلتزمون بواحد مثلا في الهفوف يريد قل مثلا إذا لمبرز يبرز فأنا ما يجوز مثلا لأن هذه بلدهم مثلا ما هل يلتزم به بل لعل ايصاله إلى المستحق في البلد بالكناف الفورية يعني قد يقدر يوصل البلد الاخر بطريق التحويل بشكل لين في الفوريه ايصاله اللي في البلدين في الفورية متى يحصل متشوفوا كذا طيب الان من ناحية النقل الوضع من ناحيه الحكم الواضعي موجود مستحق في البلد نقل الى بلد بطريقه يضمن اولى تقول بلي اضمان لظاهر صحيحه محمد بن مسلم قال وإن لم يجد لها من يدفعها إليه صحيح محمد بن مسلم قبلها حتى ثالث وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ظاهر الجملة الشرطية شنو وإن وجد من يدفعها فعليه ضمانو أليس وإلا فلا مسألة تاسعة لو أذن الفقيه في النقل غلنق مثل الآن فقهار مع سبب الأموال إلى فلان. لم يكن عليه ضمام ولو مع وجود المستحق وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولايه العامه ثم أدنى في نقله قال له انت وكيل عني في القبض والناقض يقول هنا السيد اما عدم الضمان في صورة توكيل الحاكم الشرعي للمالك في قبض الخمس من قبله ثم اذنه في نقله فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد كون قبض الولي بمنزلة قبض المستحق قبض الحاكم الشرعي بمنزلة قبض المستحق هذا الموكين عن الحاكم الشرعي قبضه بمنزلة قبض المستحق قبضه قبض من الفقير بالنتيجه قبض فتوكيله المالك في قبضه من قبله كتوكيل المستحق نفسه اذا الفقيه يوكلك يقول لك قبض سهم الساده مثل ما يقول لك السيد نفسه اقبض عني فإذا قبض الوكيل فقد حصل الإيصان هو انتظرت وتوسط وصل طلع خمس أموالك بي... بإيد بالإيد الثانية قبضته وكالتان عن الحاكم الشرعي فوصل للفقن وقد حصل الإيصان فإذا ترف بعد ذلك تلف بعد الايصال مثل الان لو وصلت الى يد الفقير تلف بعدين في يد الفقير تضمان هنا ايضا شلت من يدك اعطيتها في يدك الاخرى يدك الاولى يدك يدك الثاني يد المشتهي وصل وصل تلف بعد ذلك تلف بعد الوصول لا ضمانا ما يقول المشتادين في وكالتهم يده يدي بعد يده لدي إذا كان مأذونا من قبل المالك أو وليه في لأن يده حينئذ يد أمانك فلا ضمان لعلى وعلى حكم الشرعي ولا ضمان الولي الآذن بعد ثبوت ولايته على المال ومشروعية تصرفه حجينه مين؟ وين هو ولي على ولي على سلم الإمام وين ولي على سلم السلم؟ أول من أين ولاية على سهم السادة؟ ولي على سهم الإمام معلوم ولي على سهم السادة من أول كبير أنتم تفترضون تعتقد تفترضو الولاية العامة فهنا هناك أخرى إذا ما تفترضون من العامه العامة ورئيس قيادة الولايه الولاية العامة ولايته على سهم السادة بأي دليل؟ فإذا لم يكن هناك دليل على ولايته على سهم السادة توكيله للآخرين قبضوا سهم السادة توكيل باطل غير محليه ما صدر من أهله حتى يقع في محلية مو أهل في هذا الأمر توكيله غيره بالقبض بحيث يعد قبض غيره قبضا له وقبضه قبض للفقير هذا التوكيل أصلا غير صحيح ولا ولايته له أصلا حتى يجب في ذلك هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من الحاكم الشرعي من قبضا من الفقير توكيل من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يحتاج هناك من يا بيقول ما عنده ولاية بعدهن شنو يكاكب لا يجتمعه اما له الولايه فلا بده من اذني والان سوك استدليت يا سيدنا بيقول ما يحتاج لها اذنه دفعه والفقير ما يحتاج لها إذنه. اما لا ولاية له فتوكيله باطله بلا بشبهتين ان سهم السادة من الامور العسوية لها الامر الحسبي هو ما لا يرضى الشارع بتركه، فنقول سهم السايصال وسهم السادكي فنقول ايصال سهم الساده لا يرضى الشارع بتركه من الامور الحسبيه الشبهه هذه مش هو الكفر ولدات الزواج هي نسبيه رد الامانات الى الاهل من الامور الحسبيه لأنه هذا لا يرضى الشارع بكركب هل يرضى الشارع بأنك لا تؤدي الأمانة إلى أهله؟ إن الله يأمركم أن تؤدي الأمانات إلى أهله وإذا حكمت بين الناس أن تحكونا بالعادلة إذا كانت عندي أمانة لزيد إيصالها لزيد يمور حسبية يعني يعني حاكم الشعب أهول الله فإذن بناء على أن تسليم حق السادة لمالكيه من الأمور الحسبية والفقيه له الولاية في الأمور الحسبية من هذا الباب صح التوكيل. لذلك نتيجة للتردد في هذا المبنى احتاط سيدنا الفوئيق بالسر ومن بعده السيد السيستاني في أنهم يأخذون وكهل عن الفقراء السادة أربعين فقير خمسين فقير من السادة من فقراء النجف يأخذ عنهم وكاله يجمعهم يأخذ منهم وكاله في أن يوكل عنهم الوكلاء. لذلك هذا الوكيل عندما يقضل يقول أقضض وكالة عن الحاكم شر لوكالته عن الفقراء المعينين اللي ما أخذ منهم وكاله بهذه الشيء صار معلوم خلق واما في صوره اذن الحاكم في الناقل هذا اذا ادن في القبض وفي النقل واما في صوره اذن الحاكم في النقل من دون توكيل في القاضي فالظاهر ايضا عدم الضمان يعني الان انا قال لي انقله ما قال لي عن الفقير فتلف الان الان تلف قبل الوصول يصير. هناك اذا ادن له في القبض وفي النقل سير تلف بعد الوصول فهني اذا اذن له في النقل دون القبض تلفون قبل الوصول يقولون نهم لا ضمانه ليش؟ لانه باذن الولي في التصرف كما لو اذن للمالك في ان انقل امواله لشخص و عليه ضمان كذلك هنا انقل بولايتين صار راضح؟ كما هو الحال في المال الشخصي مؤونة النقل على الناقل على الخمس بعد طلع مؤونة النقل من الخمس ويصير مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجيه اشكين هالخمس اذا قال يجب ارسال الخمس باعتبار عدم وجود المستحف في البلاد. كما السيد ذكر في الصفحة السابقه أنه كما في البلاد المترقية كالولايات المتحدة إذا فرضنا أنه لا يوجد سيد مستحق في الولايات المتحدة فيجب نقل الخمس من الولايات المتحدة مثلا لا غيرها هنا إذا ما مؤونة ما نقعة منه على الخمس السفاة شبيد الخمس حتى تسير هنا عليه. <تصفيق> واقعا سؤال في محل من اي دليل شرعي مؤونة النقل على الخمس و دليل باي دليل ان مؤونة النقل تؤخذ من الخمس و باي دليل يعني لأنه يتبع صاحب يعني احنا نريد نوصل هذا المال الى مصرف نحرز رضا الإمام وبالنتجة فأطلع هذا من الخمس نفسه ليش لأن ما هو إيصال مثلا هذا المال إلى مصر يعني نقول هكذا إذا كان الخمس مملوكا كما في السابق مثل, مثل إيصال أي مال إلى مالك إيصال أي مال إلى مالك لي يؤخذ المؤمن من نفس المؤمن إذا كان الخمس مملوك إذا كان الخمس غير مملوك مثل ما احتملنا سابقاً ان الإمام لا يملكه وإنما جهه الإمامة منك. زين مزين فنقول بان الخمس غير مملوك وإنما هؤلاء مصرع إذا الخمس غير مملوك وإنما الإمام والسادة مصرع فحينئذ لا دليل على إخراجه من نفس الخمس المنقبل إيصال المال إلى مالكه واضح؟ مم. فلا نحال يكون مؤونة إخراجه من نفس الخمس بأحد عنامه إما من باب أنه من الأمور الحسبية نقل الخمس إلى المصرق متوقف على المؤونة والمفروض أن المؤونة متوقفة على أخذ مقدار من الخمس فيكون أخذ مقدار من الخمس من أجل نقله أمر من الأمور العسلية والفقه لا يتنع على ذلك من هذا البان في نفسه أو أنه نقول بأنه لا يفترض هذا الجميع ليس من الأمور العسلية ولكنه إيصال المال إلى مالكه واجبون إيصال المال إلى الفقير لا مصرف إيصال المال إلى مصرفه واجب وهذا الواجب يتوقف على مقدمة وهو دفع المؤونة من نفس هذا الحق والمفروض أن دفع المؤونة من نفس هذا الحق ليس أمرا محرما لو كان محرم تزاحم الحرمه والوجود دفع المؤون من هذا الحق إذا كان محرم بالعنوان الأولي فتتزاحم الحرمة مع الوجود وحينئذ يقدم الأهم منهم إذا افترضنا أن دفع المؤون من هذا الحق ليس محرمان من باب مقدمة الواجب يجب يجب يخرجه من الواجب لكن هذه كلها الأدلة إنما تنفع في صورة عدم وجود مال آخر من المبرات أو من بيت مال المسلمين وإلا يتعين الصقمين نعم يقول اما كونها على الناقل في صورة الجواز فلأجل انه لا مقتضي لايراد شنو المقتضي اللي ننقص من الخمس يا يجوز النقص ما يجى نعم بعد فرض عدم توقف الايصال الواجب على النقل الإيصال ما يتوقف على النقل لأن المفروض المستحق في البلد هم موجود فإيصال ما يتوقف على النقل. فجواز التنقيس من الخمس يحتاج إلى دليل وأما عدم كونها علي في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تبرر المالك بذلك ومن المعلوم أن وجوب الإيصال لا يقتضي إلا وجوب النقل لا وجوب تحمل الضرر كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة فمات المالك وجب عليه إيصاله إلى وارثه وهو في بلد آخر وإذ لم يكن موجب لجعل المؤون عليه والمفروض وجوب إيصال المال إلى أهله وهو لا يتم بدون النقل فطبعا تكون الخسارة على المال طبعا شنو يا دليل هذا بشير اسمسك طبعا إحنا نقول بأنه سيدنا قدس روي يقول خوف اذا النقل واجب تحميل الناقل معونه النقل ضرر عليه فلا يجب عليه قل لا يجب عليه لا يعني تعينه في الخمس لا يثبت شيء انا لاحظين شلون سيدنا قدس سره يقول تحميل الناقل بالمعونه ضرر عليه فينفى بلا ضرر خب عدم تحميله بالمعونه لا يثبت تحمر الخمس للمعونه هذا لا يثبت هذا فهو لا يتحمل الخمس لا يتحمل مطلب اخر بيت مال المسلمين مبرات الخيرات شق ثالث اكو ممنع ادخلويه اما ان يتحمل الناقل او يتحمل الخمس لا يمكن تحمل الناقل لانه ضرر عليه فينفى بلا ضرر اذن لا بد ان يتحمل الخمس بالطبع إحنا نقول لا يتحمل المال الناقل الخمس بدل انه ضرر عليه دوامح. لا يتحمل الخمس المأونة، قل إذا قلنا بأنه الخمس مملوكون وإيصال المال إلى مالكه هي مؤونة على مؤونة وعلى مالكه وأما إذا قلنا بأن الخمس غير مملوك لابد من عنوان آخر يابع عنوان الأمور الحسبية يا من باب وجوب مقدمة الواجب وهذين العنوانين كونهم من أمور الحسبية أو من باب مقدمة الواجب يتوقف على عدم وجود مصرف؟ آخر مساله الحاديه عشر ليس من النقل لو كان له مال في بلاد فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده وكذا لو كان له دين في ذمه شخص في بلد اخر فاحتسبه خمسه نقول هذا مو نقل نقل عرفي ودنه هو المستحق موجود في العراق هذا المستحق الموجود في العراق أق واحد دائن إلى هنا في إيران. أنا أدفع المال وهو الخمس لهذا الدائن حتى يرتفع الدين عن المستحق الذي في هذا. ما يسموه نقل. ما نقلت الخمس إلى العراق وإنما بتكت دينه الموجود في إيران. لا يسمى نقل عرفنا هذا. لا, عرف لا يحتاج إلى كلام. كل كلامنا ما يجي في هذه الصورة. النقل مراد النقل عرفين وننقله أو بالعكس. انا اطالب شخصا في العراق بدينه فانا احتسب الدين من الخمس دينه هذا ليس ما نقلان وكذا لو نقلا قدر الخمس من ماله الى بلد اخر فدفعه عوضا عنه وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله الى بلد اخر افتدفع يعني قبل ما يجي وقت خمسه كان هو ناقل مال الى بلد اخر وقت اللي جاء اعتبر ذلك خمسه ما فيش لا يسمى نقله هذا ومن الواضح أنه لا يستطيع عنوان النقل على هذه الأمور أوه. المساله السادسة ثلانية لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمام يعني الآن أنا في غير بلدي جاء الحول وانا شنو في غير بلدي فالمال الذي عندي في غير بلدي فالأولى دفعه هناك يعني في مكان الخمس مكان الذي وجب عليك فيه الخمس الأولى ان تدفعه هناك لكن يجوز لك النقل الى البلد لكن محظمة لا تلف بالطريقة المسألة الثالثة عشار إذا كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يعني في غير بلد المخمس بلده الطمير يعد على المخمس مع المجتهد مثلنا نحن بلادنا فقيرة من المجتهد والمجتهد في بلدنا جاز نقل حصة الإمام إليه تنقل سهم الإمام إلى المجتهد بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا هم هناك مجتهد الجامع شرط هم هناك مجتهد الجامع للشرائط تنقل المجتهد الثاني جائز معروض المجتهد الأولى بل الأولى الناقل إذا كان من في البلد الآخر أفضل طيب يعني شنو أفضل بعد ما له أفضل وما أفضل مسألة وابع الخمس في موضعين لا ترتبط بالأعلمية وعدم الأعلمية ترتبط بالأعرف بالمرجحات والأعرف بموارد الخام أو كان هناك مرجح آخر فعال شنوه أكوشي فقر هذه بعد قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروبا وجب الخمس في هذا المال أدفع من مال آخر بالنقد أو بالعرض وجب الخمس في الكتب أدفع مثلا ب مثلا بالقماش يجوز ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبر ذمته وإن قبل المستحق دفعت قيمات أقل من قيمة الكتب حتى لو رضي المسلحة ما يسقط لا يسقط عن في الدنيا طبعا السيد يقول مرة الإشكال في دفع بدل الخمس عروضا كالزكاه يعني الرواية اللي احنا ذكرناها فيما سبق وردت في الدراهم يجوز يدفعها دراهم زكاه زكاة في النقدين يجوز يدفعها دراهم قال نعم أما يدفعها عروض اخر رواية ما وردت به نعم. توي فا من أي شيء. الحين أيضاً مو معلوم جواز. فإذا كنا بالجواز أو كان بيجاز الحاكم الشرعي فلا يجوز أن يحسب العروض بأزيد من قيمته الواقعية لأن يحسب ما يسوى خمسة مثلاً بإزاي عشرة ويعطيه عن مالين من عشرة لأنه تفويت للمستحقين ولا أثر لرد المستحيل. نعم لو باع العروض المفروض من المستحق بعشره في ذمته ببيع صحيح وقد أخذنا المشتري على الغبن المزبور لاحتياجه والقرار جاز احتساب ماله في ذمته من العشر خمسا بإجازة من الحاتمة مطبقا على إشكال فيه شرنا إليه آمن أسأل عشر